ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبجنات فما ذلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لي يبعث الله من بعده رسولا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 كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جباد. وقال في العون يا همَانُ بن ليصرح العلي أبن لي غل الأسباب أسباب السماوات فأط قال يعلو اله إله موسى وان اني لا اظنه كذبا وكفالك زجنا لفرعون سوء عمله وصد عن التذين وما كيد فرعون الا في تباب وقال الذي امن يا قوم اتبعوني اهديكم سبيله الرشاد يا قوم انما هذه الحياه الدنيا متاع وان إن الآخرة هي دار القرار. من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها.